ش ب ك ة مزامير آ ل داود تقدم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 ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه آ ي ا ت بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آ م ن ا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 ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم الله اكبر سمع الله لمن ولك الحمد سمع حمد الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ا ل ح م د لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي ن أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ا ل ض ا ل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 واما الذين ابيضت وجوههم ف ب ي رحمه الله هم فيها خالدون تلك آيات, الله عليك بالحق. و... تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله ا ك ب الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر.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 وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما تقفوا إ ل ا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه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 وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين الله أكبر سمع الله لمن حمد. الله اكبر ل ل لمن الله ه حمد أ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 الله اكبر عليكم السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله س ا ا م عليكم ورحمة ل ل الله الحمد العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لله أكبر رب يوم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 من قلوبكم به وما النصر إ ل ا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون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 أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت أ ك ل و ا الربا أ ض ع ا ف ا م ض ا ع ف ة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أ ع د ت للكافرين و أ ط ي ع و ا الله والرسول لعلكم ترحمون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 شركه الهدى شركه دعويه غير ر ب ا ولك ا ت مضمون ا ل ل ه ا ل ل ه السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله س ا ا م عليكم ورحمة ل ل الله. الله, الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك لله رب ي و م الدين إياك نعبد و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن ه د ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا ل ذ ي ن ن ع ل ي و م ا ل م غ ض و ب ع ل ي ا م ي ه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 ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت إ ل ا ب إ ذ ن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن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 الله أكبر. الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ترحم الله, الله, أكبر. الله.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 وقال ترحم د ل الله عليه وسلم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. رب لله يوم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 تصعدون ولا ت ل و ن على أ ح د والرسول يدعوكم في أ خ ر ا ك م ف أ ث ا ب ك م غن م بغن م لكي, لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أ ص ا ب ك م والله خبير بما تعملون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 صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا آمين. ان ط ا ل ذ ي أنعمت ع ل ينصركم ه م المغطوب غير آمين ي إن الله فلا غالب لكم و إ ن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده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 لقد منا ل ل ه على المؤمنين إ ذ بعث فيهم رسولا من أ ن ف س ه م يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال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 الله لمن حمد الله أكبر. الله اكبر الله, أكبر. الله